بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا وَاِذَا النُّحُوشُ شُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ زُجِرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَاِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشقت وإذا الجحيم سائرت وإذا الجحيم علمت نفس ما أحضرت فلا أقدم بالغنة الجواري الكنة والليل إذا إذا تنفت غ قَول رسولكَرم إن أَإِذَا تَبَيَّنَ لَو سِمَتِي مِنْ مُقَايِتٍ مَّا أَذِنَ لِي قُمْ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُبْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ وَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَرُونَ tasvir ve ma